عيني يَشرَبُ بِهَا عبَادُ اللهَّ يُفَجررونَهَا تَفجير يُوفُونَ بِ النَذْرِ وَيَخَافونَ يَوْمًَا كَانَ شَرُّهُ مُْتَطير وَيُطعمونَ الطَّعامَ عَ حُِّهِ مِسكِينَ وَيَتيمَ وَأَسير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 وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا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 عَيَهُ فِيابُ صُندُسٍ خُددْرُ وَإسْتَذَقُ وَحُلُّ أَساوِرَ مِن فِي الضَّق وَحُُّ أَساوِرَ مِن فِي الضَّةِ وَسَقَاهُم رَبُّهُم شَرَابَ طَهورَ إِه كَانَ لَكُمْ جَزَاء أَووكَانَ سَعيكُم مشكُورَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا